أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم م حسابهم وهم في غفلة معرضون ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث وهم اخترب للناس إلا استبعوه لاهية ذكر يلعبون غفلة ه و في ق واسروا النجوى الذين ظلموها الهادى الا بشر مثلكم ا ف ت ا ت و لنا السحر وانتم تبصرون قل ُ ربي َِّ يعلم َُْ القول ََْْ في ِ السماء ََّ و َ ا ل َ ر ْ ض ِ وهو ََُ السميع َُِّ العليم َُِْ قَالُوا بَلْ 「不思議な人 ا 何でも言うことはないです。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 فلما احسوا باسنا اذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا الى ما اسلفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسالون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 لوردنا أ ن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمعه ف إ ذ ا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار ل ا يكترون أ م اتخذوا ا ل ه ة من الارض هم ينشرون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 فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين اولم ل ل ظ ا م ي ن أ ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء أ ف ل ا يؤمنون وجعلنا في ا ل أ ر ض رواسي ان تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا محروضا السماء تقفا محروضا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 لقد كنتم أنتم واباؤكم في ضلال مبين قالوا أ ج ئ ت ن ا بالحق أ م ن ت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهم و أ ن ا على ذلكم ن الشاهدين وتالله لاكيدن أ ص ن ا م ك م بعد ان تولوا مدبرين فجعلهم جذابا الا كبيرا لهم لعلهم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 كف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون قالوا حذقوه وانصروا آ ل ه ت ك م ان كنتم فاعلين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 إ س ح ا ق ويعقوب ناخله وكلا جعلنا صالحين وجعلنا هم ائمه يهدون ب أ م ر ن ا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 اجمعين وداود وسليمان إ ذ يحكمان في الحرف اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ف ف ه م ن ا ه ا سليمان و ك لنا اتينا حكما وعلما وسخرنا مع داوود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعين وعلمناه صنعه لبوس لكم ليحصنكم من باسكم فهل انتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفه تجري بامره قيل الارض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء ع ا ل م ي ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين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 فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا اذ ن ا د ي ربه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين 「私の名前は私の名前は ا の名前は私の名 ن は私の名前は私の名前は私の名前は ا の名 ي は私の名前は私の名前は私の名前は私の名 ا は私 ا 名前は私の名前 ا 私の ي ن أحصنت ف ر اما ب ن د فيا ايها و الناس ان هذه أ م ت ك م أ م ه و ا ح د ة و أ ن ا ربكم وتقطعوا ََََ م ْ ر َ ه ُ م ْ بينهم ََُْْ كل ُ الينا َْ راجعون ََُِ فمن ََ يعمل ََْ من َِ الصالحات َِِ وهو ََُ مؤمن ٌُِْ فلا ََ كفران ََُْ لسعيه ِِ و َ إ ِ ن َّ ا له َُ كاتبون ََُِ وحرام على ق ر ي ة ن ه ل ك ن ا ه ا أ ن ه م لا يرجعون حتى إ ذ ا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون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 لو كان هؤلاء الهه ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها ز ف ي ر وهم فيها لا يسمعون إ ن الذين سبقت لهم من ان الحسنى أ و ل ئ ك عنها مبعدون لا يسمعون حثيثها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر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 وعدا علينا إ ن ا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أ ن لغظ يرثها عبادي الصالحون إ ن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وَمَا رَحْمَةً أَغْسَلْنَاكَ إِلَّا لِلْعَالَمِينَ إِلَيَّ 日َ ن َّ م َ ا إِلَهُ كُمُ إ ِ ل َ ه た و َ ا ح ِでٌ ファンは何でも知っていないことです。 إ ن ه يعلم الجهر من القول ويعلم ما ت ك ت م و ن و إ ن ادري لعله ف ت ن ة لكم ومتاع ا ل ا حين قل رب ح ك م بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون